يا نود تلعب بالغصون الراتبه لا تنكس واد اللي بعد من حبيبه ما كفى البعد دوب وما بغاش يرجع للان بك عم لا تفرق بين عاشق وحبان بك عم لا تفرق بين عاشق وحبان بتعاشان ريتين لي مرتمن طبيبه ريد اي كان في ما بيننا قبل ما كان الكرم لا تفرق بين عاشق وحط هذا الكرم لا تفرق بين عاشق وح خطبوه من سرح بالقالب اوه خسيبه وين قلبي تودع ما بغا من جيبه كيف نتلغو باب من غير دينه وسكان بالكرام لا تفرق بين عشق وحبان بالكرام لا تفرق بين عشق وحبان الهواء ما يردد بين لي بين محبه استلم ما يسيبه تبن الجوع من غير من وكوثرتنا القرار لا تفرق بين عشق وحب ذكرى لا تفرق بين عشق وحب لقيت وجع من ويلي عم تيبه دوب وقتو يا وصالي منوبي العريب بلد يردي المحبوب لهو قد وهلان بكر عم لا تفرق بين عشيق وحب بكر عم لا تفرق بين هنا بغيت البعد دلنا قصيبه الفتان غيري فتان انسان ركيده بالكرام روانفه كل حاسد وفتان بالكرام لا تفرك من عاشق وحبان بالكرام لا تفرك من عاشق وحبان لسيانه جتلعب بالغصون الرطيبة لا تنكي السواب اللي بعد من حبيبة ما كفى البعج دوبه ما بغى سول علان بل كرام لا تفرق بين عشق و حبات بل كرام لا تفرق بين عشق و حبات بطعت شان والعدران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 عاشق محبًا بالكرام لا تفرق بين عاشق محبًا بالكرام لا تفرق